بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله معاشر المسلمين ونبدأ درسنا لهذا اليوم في المختصر في تفسير القرآن الكريم مع بداية سورة الفتح تفضل الشيخ محمد بن عبد الحميد العميسي صورة الفتح مدنية من مقاصد الصورة ذكر الوعد الإلهي بالفتح والتمكين به وللمؤمن الصادقين في نصرة في نصرة الدين. أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبين. إنا فتحنا لك أيها الرسول فتحا مبينا بصلح العديبية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصراً عزيزا ليغفر لك الله ما تقدم قبل هذا الفتح من ذنبك وما تأخر بعده ويكمل نعمته عليك بنصر دينك ويهديك طريقا مستقيما لعوجاج فيه وهو طريق الإسلام المستقيم وينصرك الله على أعدائك نصرا عزيزا لا يدفعه أحد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله هو الذي أنزل الثبات والطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا على إيمانهم ولله وحده جنود السماوات والارض يؤيد بها من يشاء من عباده وكان الله عليما بمصالح عباده وكان الله عليما بمصالح عباده حكيما فيما يريه من نصر وتأييد ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكثر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما يدخل المؤمنين بالله وبرسوله والمؤمنات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشكارها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 فعاد الدائرة العذاب عليهم وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيء وطردهم من رحمته وأعدلهم في الآخرة جهنم يدخلونها خالدين فيها ابدا وساءت جهنم مصيرا يرجعون إليه ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما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 إنا بعثناك أيها الرسول شاهدا تشهد على أمتك يوم القيامة ومبشرا المؤمنين بما أعده لهم في الدنيا من النصر والتمكين وبما أعد لهم في الآخرة من النعيم ومخوفا الكافرين بما أعد لهم في الدنيا من الدلة والهزيمة على أيدي المؤمنين وبما أعد في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتقتره وتبخوه بكرة وأصيلا. لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتقتره وتبخوه بكرة وأصيلا. رجاء أن تؤمن بالله وتأمن برسوله وتعظم رسوله وتجله وتبخ الله أول النهار وآخره. وتجلوه وتعظم رسوله وتجلوه وتسبح الله أول النهار وآخرة احسنت يا شيخ محمد في الوقف الذي وقفته هذا نعم. يعني كأنك تشير إلى المغايرة بين الضمائر <تصفيق> أولا قبل أن أبدأ يعني أنا هذه المسألة هذه السورة ايها الأحبة أنزلت بعد صلح الحديبية مباشرة وقد جعل الله سبحانه وتعالى صلح الحديبية فتحا مع أنكم يعني كما تعلمون لو رأيتم الشروط التي حصلت في صلح الحديبية وما فيها يعني في الظاهر من الإجحاف على المسلمين ما عد ذلك فتحا ولذلك يعني كما يقال الصحابة رضوان الله عليهم كان الأمر عندهم يعني صادما رضوان الله عليهم ثم بعد ذلك يبين لهم الله أن ذلك كان فتحا لكن إذا تأملت حقيقة الأمر علمت أنه فتح عظيم ولذلك قال فتحا مبين والسبب في ذلك أنه قبل صلح الحديبية كان عدد المسلمين لا يتجاوز الألفين وبينما ما جاء فتح مكة وهو بعده بسنتين فقط إلا وقد دخل في الإسلام أكثر من عشرة آلاف رجل ومرأة هذا دليل على أن هذا هو الفتح وهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى في قضية الفتح المسألة ليست فتح البلدان بقدر ما هي فتح القلوب وتوحيد الله سبحانه وتعالى وإدخال التوحيد في قلوب الناس لذلك هذا هو الفتح المبين الذي ينبغي أن يسعى إليه المسلمون ألا وهو نشر دين الله في قلوب الناس وجعلهم أو جعلهم يعتقدون الاعتقاد الصحيح ويدينون لله بالدين الصحيح هذا اولا المسألة الثانية التي تكلمت عليه قضية الضمائر هنا لاحظوا الآن في قوله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. هذه الآن بكرة واصلة لو لاحظنا هذه الضمائر الموجودة في هذه الأفعال، ها الضمير هنا، هل هي ترجع إلى مذكور واحد أو لأكثر من مذكور؟ القاعدة الأصولية التفسيرية تقول أن توحيد الضمائر في لمذكور واحد أو لا. من تفريقها لأكثر من مذكور إلا إذا كانت هناك قرينة تجعلنا نفرق بين الضمائر فالأصل أنها هنا لتؤمن بالله ورسوله فإذا أعملنا قاعدة توحيد الضمير وتعزروه وتوقروه وتسبحوه كلها تعود إلى الله سبحانه وتعالى ولكن جمهور المفسرين على التفريق بين المذكورين في الضمائر، فقالوا وتعزروه وتوقروه يعود للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه يعود على رب العزة سبحانه وتعالى. قالوا والصارف للضائع لهذا أن التسبيح لا يكون إلا لله، فلذلك علماء أنه لا يرجع التسبيح إلا لله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه من فوائد الآيات صلح الحديبية بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين السكينة أثر من آثار الإيمان تبعث على الطمع والثبات خطر ظن السوء بالله فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به سبحانه وجوب تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم <سؤال> ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نقذ فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما ان الذين يبايعونك ايها الرسول بيعه الرضوان على بيعة الرضوان على قتال أهل مكة على قتال أهل مكة المشركين إنما يبايعون الله لأنه هو الذي أمرهم بقتال المشركين وهو الذي يجازيهم يد الله فوق أيديهم عند البيعة وهو مطلع عليهم لا يخفى عليه منهم شيء فمن نقض بيعته ولم يثبت ما عاهد عليه الله من نصرة من نصرة دينه فإنما ضرر نقضه لبيعته ونقضيه لأهده عائد عليه فالله لا يضره ذلك ومن اوفى بما عاهد عليه الله من ما عليه الله من نصرة دينه فسيعطيه جزاء عظيما وهو الجنة طبعا في قوله بما عاهد عليه الله طبعا ورد في القراء المتواترة الأخرى بما عاهد عليه الله فسيعطيه أجرا عظيما وهذا جائز يعني البناء على الضم أو البناء على الجر أو على الكسر عفوا فكلاهما جائز في لغة العرب لكن هنا لفت بلاغية في رواية حفص ومن أوفى بما عاهد عليه الله لماذا بناه على الضم قال العلماء أنه بناه على الضم لما يحتويه الرفع أو البناء على الضم من الرفعة وهنا في مسألة مسألة بيع، والله سبحانه وتعالى قال يد الله فوق أيديهم، وهذه الرفعة تناسب الرفعة، فلذلك ناسب أن يبنى على الضم حتى يكون مرفوعا ليناسب الرفعة في هذه البيع العظيمة. نعم.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 سيقول لك أيها الرسول الذين خلفهم الله من الأعراب عن مرافقتك في سفرك إلى مكة إذا عاتبتهم شغلتنا رعاية أموالنا ورعاية أولادنا عن المسير معك فضطب لنا المغفرة من الله لذنوبنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من طلب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأنهم لم يتوبوا من ذنوبهم قل لهم لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم خيرا وأراد بكم شرا بل كان الله بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما اخفيتموها بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ليس ما به من الانشقاق برعاية الأموال والأولاد سبب تخلفكم عن المسير معه بل ظننتم أن الرسول وأصحابه سيهلكون جميعا ولا يرجعون إلى أهليهم في المدينة حسنه الشيطان في قلوبكم وظننتم ظنا سيئا بربكم أنه لن ينصر نبيه وكنتم قوما هلكا بسبب ما أقدمتم عليه من ظن السوء بالله والتخلف عن رسوله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فان اعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر وقد اعتدنا نعم ومن لم يؤمن ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر وقد اعتدنا وقد اعتدنا يوم القيامه للكافرين بالله نارا مشتعره يعذبون فيها ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ولله وحده ملك السماوات والأرض يغفر ذنوب من يشاء من عباده فيدخله الجنة بفضله ويعذب من يشاء من عباده بعدله وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم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 سيقول الذين خلفهم الله إذا انطلقتم أيها المؤمنون إلى غنائم خيبر إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح الحديبية لتأخذوها اتركونا نخرج معكم لنصيب منها يريد هؤلاء المخلفون أي يبدلوا بطلبهم هذا وعد الله الذي وعد به المؤمن بعد صلح الحديبية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر قل لهم أيها الرسول لن تتبعون إلى تلك الغنائم فقد وعدنا الله أن أن أن ونائما خيبر خاصة بمن شاهد الحذيبية، فسيقولون منعكم لنا من اتباعكم إلى خيبر ليس بأمر من الله، بل بسبب حسدكم لنا، وليس الأمر كما زعم هؤلاء المخلفون، بل هم لا يفقهون أوامر الله الله الله ونواهيه إلا قليلا، لذلك وقعوا في معصيته. وهذه عادة المنافقين يعني المنافقون إذا ظهر الإسلام تكلموا بكلام أهل الإسلام فإذا ضعف أهل الإسلام رأيتهم نسأل الله السلامة والعافية لا يقولون إلا الكفر والزندقة نسأل الله السلام وهنا لاحظوا عندما علموا أن خيبر ستكون غنيمة للإسلام والمسلمين قالوا نريد ان نكون معكم ونقاتل ونجاهد نعم قال الله نعم قل لن تتبعونا وهكذا ينبغي أن يحامل المنافقون بالغله لذا قال النبي صلى الله قال سبحانه وتعالى جاهد الكفار لنبيه جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم نعم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 فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما قل ايها الرسول للذين تخلفوا من الاعراب عن المسير معك الى مكه مختبرا اياهم ستدعون الى قتال قوم أصحاب بأس قوي في القتال تقاتلونهم في سبيل الله أو يدخلون في الإسلام من غير قتال فإن تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتالهم تعطيكم أجرا حسنا هو الجنة وإن تتولوا عن ط... نعم. وإن تتولوا عن طاعته كتول... كتوليكم عنها حين تخلفتم عن السير معه إلى مكة يعذبكم عذابا موجعا ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما ليس على الاعمى المعذور بعماء او عرج او مرض اثم اذا تخلف عن القتال في سبيل الله ومن يطع الله ويطع, ويطع رسوله يدخله جنات تجري الانهار من تحت قصورها وأشجارها ومن يعرض عن طاعته ما يعذبه الله عذابا موجعا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمين وهم يبايعونك في الحديبية بيعة الرضوان تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص والصدر فانزل طمئنة على قلوبهم وجزاهم على ذلك فتحا قريبا هو فتح خيبر تعويضا لهم عما فاتهم من دخول مكة ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وأعظهم <تصفيق> ولذلك الإنسان إذا اتبع أوامر الله فإنه يلقى من ذلك في البركة والخير في حياته كلها لاحظوا هم الآن عندما اتبعوا أمر الله في صلح الحديبية عوضهم الله بفتح خيبر ومغانم كثيرة وما أعده لهم من ذلك النعيم يوم القيامة نعم وأعطاهم مغانم كثيرة يأخذونها من أهل خيبر وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وعادكم الله ايها المؤمنون مرانم كثيره تاخذونها في الفتوحات الاسلاميه في المستقبل فعجل لكم مرانم خيبر ومنع ايدي اليهود لما هموا ان يصيبوا عيالكم بعدكم ولتكون هذه المرانم المعجله علامه لكم على نصر الله وتأييده لكم ويهديكم الله طريقا مستقيما لاعوجاج فيه ووعدكم الله مغانم كثيرة قرآن الهدي صحيح شيخ وأخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها كان الله على كل شيء قدير ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها في هذا الوقت الله وحده هو القادر عليها وهي في علمه وتذبيره وكان الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم أيها المؤمنون الذين كفروا بالله ورسوله لولوا هاربين منهزين ورسوله ولو قاتلكم أيها المؤمنون الذين كفروا بالله ورسوله لولوا هاربين منهزمين أمامكم ثم لا يجدون وليا يتولى عمرهم ولا يجدون نصيرا ينصرهم على قتالكم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وغلبت المؤمنين وهزيمة الكافرين ثابتة في كل زمان ومكان فيسنة الله في الأمم التي مضت قبل هؤلاء المكذبين ولن تجد أيها الرسول لسنة الله تبديلا من فوائد الآيات اخبار القرآن بمغيبات تحققت فيما بعد بمغيبات نعم بمغيبات تحققت فيما بعد مثل الفتوح الإسلامية دليل قاطع على أن القرآن الكريم من عند الله تقوم أحكام الشريعة على الرفق واليُستر جزاء أهل بيعة الرضوان منه ما هو معجل ومنه ما هو مُدَّخر لهم في الآخرة غلبة الحق وأهله على الباطل وأهله غلبة الحق وأهله على الباطل وأهله أو على الباطل وأهله سنة إلهية. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وهو الذي منع أيدي المشركين عنكم حين جاء نحو حين جاء نحو 80 رجلا منهم يريدون إصابتكم بسوء في حديبية وكف أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم بل أطلقتم سراهم بعد أن أقدركم على أسريهم وكان الله بما تعملون بصيرة لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. وهذا عندما أتى خالد بن الوليد وجماعة كانوا يريدون أن يقتحموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمكن الله للمؤمنين فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفح عنهم. نعم.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 لو تزينوا نعذبن الذين كفروا منهم عذابا أليما هم الذين كفروا بالله ورسوله ومنعوكم عن المسجد الحرام ومنعوا الهدي فبقي محبوسا عن الوصول إلى الحرم محل عن الوصول الى الحرم محل ولولا وجود رجال مؤمنين بالله ونساء مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار فيصيبكم من قتلهم إثم وديات بغير علم منكم لأدن لكم في فتح مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء مثل المؤمين في مكة لو تميز الذين كفروا عن المؤمنين في مكة فعذبنا الذين كفروا بالله وبرسوله عذابا موجعا وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى أنه لا ينزل العذاب على الكافرين لوجود المؤمنين فالمؤمنون يعني كما يقال سبب في تأخير العذاب عن هؤلاء الكافرين ولذا قال لو تزيل الذين لو تزيلوا لعدبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أي لو حصلت الممائزة فإن الكافرين سيهلكون فالله قد رحم البلأ الأرض بوجود المؤمنين إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إذ جعل الذين كفروا بالله ورسوله في قلوبهم الأنفة الجاهلية التي لا ترتبط بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى فأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم عام الكديبية خوفا من تعييرهم بأنه قلبهم عليها فأنزل الله الطمأنينة من عنده على رسوله وأنزلها على المؤمنين فلم يؤد الغضب إلى مقابلة المشركين بمثل فعلهم وألزم الله المؤمن كلمة الحق وهي لا إله إلا الله وان يقوم بحقها فقاموا به وكان المؤمنون احق بهذه الكلمه من غيرهم وكانوا اهلها المستاهلين لها لما علم الله في قلوبهم من الخير وكان ل... الله بكل لما, علم... لما علم الله في قلوبهم من الخير وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق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 وهي أنه هو وأصحابه يدخلون بيت الله الحرام آمنين من عدوهم ومنهم المحلقون رؤوسهم، ومنهم المقصرون إذاناً بنها إذاناً بنهاية النسخ. فعلم الله من مصلحت... من فعلم الله من مصلحتكم أيها المؤمنون، ما لم تعلموا أنتم فجعل من دون تحقيق الرؤيا بدخول مكة تلك السنة فتحا قريبا وما اجراه الله من صلح الحديبية وما تبعه من فتح خيبر على ايدي المؤمن الذين حضروا الحديبية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودين الحق الذي هو دين الإسلام يعليه على الأديان المخالفة يعليه على الأديان المخالفة له كلها وقد شهد الله على ذلك وكفى بالله شاهدا وهذا ظاهر فإن دين الله ظاهر وإن يعني يتسلط يتسل الأعداء على أهل دين الله إلا أنك تجد أن دين الله ظاهر بالحجة والبيان ولذلك شيخ الإسلام عندما تكلم على قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين قال وظهورهم يكون بالحجة والبيان والسيف والسنان قال فقد يكون بالسيف والسنان تاره ويتخلف عنهم تارات ولكنه لا يتخلف عنهم بالحجة والبيان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. من فوائد الآيات الصد عن سبيل الله جريمة يستحق أصحابها العذاب الأليم. تدبير يستحق الله ل... نعم. يستحق أصحابها العذاب الأليم. تدبير نعم. الله لمصالح عباده فوق مستوى المهم المحدود. التحذير من الاستبداء رابطة من رابطة الدين بحميه النسب أو الجاهلية. ظهور الدين الإسلام سنة ووعد إلهي أحقق. الله أكبر. أكمل الشيخ. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركع السجدين يبتغون فضل من الله وربنا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم نعفرا وأجرًا عظيمًا محمد رسول الله وصحابته الذين هم معه أشداء على الكفار المحاربين رحماء بينهم متعاطفون متوادون تراهم أيها الناظر ركعًا سجد لله سبحانه يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم ويرضى عنهم علامتهم في وجوههم من آثار السجود ما يظهر من الهدي والسمت ونور الصلاة في وجوههم ذلك وصفهم الذي, وصفت الذي وصفتهم, وصفتهم به التوراه الكتاب المنزل على موسى عليه السلام وأما مثلهم في الإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام فهو أنهم في تعاونهم وكمالهم كزرع أخرج صغاره فقوي فغلظا فاستوى على سقاني يعجب الزراع يعجب الزراعة قوته وكماله يغض بهم الله الكفار لما يرونه فيهم من القوة والتماسك والكمال وعد الله الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات من الصحابة مغفرة لذنوبهم فلا يؤخذون بها وثوابا عظيما من عنده وهو الجنة وهذه الآية استدل بها الإمام مالك رحمه الله تعالى على كفر من يسب الصحابة قال لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار نعم أحسن الله إليك يا شيخ محمد الشيخ عزيم تشاركنا بقراءة سرعة الحجرات تابع تفضل لكنني قد أنشغل شوية لكن لا إذا يواصل الشيخ محمد لا بقرب ما تيسر. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين دين الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات مدنية. من مقاصد السورة تقرير أخلاق المجتمع الإسلامي والتحذير من الأخلاق السيئة. التفسير يا التفسير لا يه الذين امنوا بالله واتبعوا ما شرع لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول او فعل واتقوا الله واتقوا الله اوامره واجتناب نواهيه إن الله سميع الاقوالكم عليم بافعالكم لا يفوته منها شيء منها شيء وسيجازيكم عليها يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط, ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا ما ما شرع تادبوا مع مع رسوله ولا تجعلوا اصواتكم تعلو على صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته ولا تعلنوا له باسمه كما ينادى ينادى ولا تعلنوا ولا تبلنوا له بسمه كما ينادي بعضكم بعضا بل نادوه بالنبوة والرسالة بخطاب بخطاب لين خوفا ان ياب ان ان ثواب أعمالكم بسبب ذلك وأنتم لا تحسونك بطو... ببطلان ثوابها إن و... الذين يغضل لذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب نبيه في كتابه باسمه المجرد إنما يناديه بالنبوة أو بالرسالة أما بقية الأنبياء فكنادى يا نوح يا موسى يا إبراهيم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخاطبه إلا بالنبوة والرسالة يا أيها النبي يا أيها الرسول نعم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امسحنوا الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول, الله أولئك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقوى وخلصهم لها لهم مغفرة بذنوبهم فلا يؤاخذهم ولهم ثواب عظيم يوم القيامة وهو أن يدخلهم الله الجنة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك أيها الرسول من, من الاعراب من وراء حجرات نسائك معظمهم لا يعقلون من فوائد الآيات تشرع الرحمة مع المؤمنين والشدة مع الكافر المحارب التماسك التعاون مع من أخلاق الصحابة صلى الله عليه وسلم من يجد في قلبه كرها للصحابة الكرام يخشى عليه من الكفر وجوب التأديب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته ومع ورثته العلماء ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور الرحيم ولو انهم ولو أن هؤلاء ينادونك أيها الرسول من ورائي حجرا من ورائي نسائك صبروا صبروا فلم ينادونك حتى تخرج إليهم فيخاطبوك فيخاطبوك مخفوظة, مخفوظة أصواتهم لكان ذلك خيرا لهم من ندائك من ورائها لما فيه من التوقير والتعظيم والله غفور لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم وغفور لهم لجهلهم رحيم بهم يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع إن جاءكم فاسق بخبر عن قوم فتثبتوا من صحة خبره ولا تبادروا إلى تصديقه خوفا أن تصيبوا اي اذا صدقتم خبره دون تثبت قوما بجانب ها وانتم جاهلون حقيقه حقيقه امرهم فتصبحوا بعد ما بعد اصابتكم لهم نادمين عندما يتبين لكم كذب خبره وَلَمُؤَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَعَلَمُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ينزل, ينزل صحيح صحيح ينزل عليه الوح فاحذروا أن تكذبوا فينزل فينزل عليه الوح يخبره بكذبكم وهو عالم بما فيه مصلحت مصلحتكم فيطيعكم في كثير مصلحتكم ليطيعكم في كثير مما تتريحونه لو وقعتم في المشقة التي لا يرضاها لكم ولكن الله من فضله حبب إليكم الإيمان وحسنه في قلوبكم فأمنتم وكره إليكم الكفر والخروج عن طاعته وكره إليكم معصيته أولئك المتصفون بهذه الصفات هم السالكون طريق الرشد والصواب فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم وما حصل لكم من تحسين من تحسين الخير في قلوبكم وتكره وتكره الشر إنما هو فضل من الله تفضل به عليكم ونعمت أنعمها عليكم والله عليم بمن يشكره من عباده في فيفؤ في في في في في فيو فيوفق فيوفقه وحكيم وحكيم إذ يضع كل شيء وحكيم كل شيء في محله المناسب له وعائفة من المؤمنين بينهما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وإن من المؤمنين فَرِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَاتَلُوا بينهما أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بَيْنَهُمَا اكتم شرع الله في خلافهما فإن أبت إحداهما الصلح واعتدت فقاتلوا المعتدية حتى ترجع إلى حكم الله فإن رجعت إلى حكم الله فأصلحوا بينهما بالعدل والإنصال وعدلوا في حكمكم بينهما إن الله يحب العادلين في حكمهم إنما المؤمنون إخوة فاصلحو بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة في الإسلام والأخوة في الإسلام تقتضي أن تصلح أن تصلحوا أيها المؤمنون بين أخويكم المتنازرين واتقوا الله واتقوا الله أن تصلحو أن تصلحوا بين أخويكم أن تصلحوا أيها المؤمنون بين أخويك المتنازعين، واتقوا الله بامتثال أوامره وإجتناب رجاء رجاء ترحموا. يا أيها الذين آمنوا لا يسرقون من قوم عتى أن يكونوا خيرا منهم ولا لسانا ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب إئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا بالله, بالله وعملوا بما شرع لا يستهزئ قوم منكم بقوم عسى أن يكون المستهزئ المستهزئ بهم خيرا عند الله والعبرة بما بما عند الله ولا يستهزئ نساء من نساء عسى أن يكون المستهزئ بهن خيرا عند الله ولا تعيبوا إخوتكم فهم ولا تعيبوا ولا تعيبوا اخواتكم ولا تعيبوا اخواتكم فهم بمنزلة انفسكم ولا تعيروا بعضكم بعضا بلقب يكره كما كما كان حال بعض الأنصار قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك منكم فهو فاسق بئست الصفه صفة الفسق بعد الإيمان ومن لم يتوب من هذه المعاصي فاولائك هم الظالمون لانفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب ما فعلوه من المعاصي من فوائد الايات وجوب التثبت من صحة الاخبار خاصه التي ينقلها من من اتهم بالفسق وجوب الإصلاح بين من يقاتل من المسلمين ومشروعيه من يقاتل. من يقاتل من المسلمين يتقاتل نعم نعم وجوب, ال... وجوب الإصلاح بين من يتقاتل من المسلمين ومشروعية تق... قتال الطائفة التي تصر على الاعتداء وترفض الصلح من حقوق الأخوة الإيمانية التي بين الم... المتنازعين المتنازعين الصلح بين المتنازعين الصلح بين المتنازعين المتنازعين والبعد عما يجرح المشاعر من السخرية والعيب والتنابز بالألقاد. يكفي, م... يكفي الآن لأنه انتهى وقت الدرس. الشيخ محمد الخولي ما عدلت أن كنت وعدتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجزاك الله خيرما شيخنا على هذا تفسير جميل والثلاثه في التفسير يجزاك الله خير. أمين آمين هناك كنتوا أستادنا يعني أجعلك تقرأ الوجه الأخير لكن أنتهى وقت الدرس وإن شاء الله غدا تكون أنت أول من يقرأ لأن يعني, يعني متأخر لأني في ال في الغالب ما أدخل في في أول الوقت طيب اللحظة. إن شاء الله أول ما تدخل نخليك تقرأ لأنه الآن يبدأ درس شبيه عبد الرحمن العياس بعد دقيقة من الآن هذا الحمد لله